وَأَظْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابِ الْقَرِيَةِ إِذْ جَاءَهُمْ مُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إلَيْهِمْ اثنينَ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَاهُمْ بِتَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا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 ناتقيرنا بكم لا ان تنتهوا لنرضمنكم ولا يمسنكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم ا ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون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 117. قيل ادخل الجنة قال يا ليس قومي يعلمون 118. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين